أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد. ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.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 الشديد والخناق الأكيد نعاود إن شاء الله تعالى درسنا ويحسن أن يكون هذا الحديث وموضوعه والتفكر فيه هو البداية لمعاوده الدرس و... وذلك لان الانسان بحاجه الى ان يجدد نيته دائما وان يجدد ايمانه وان يجدد المعاني التي حدث به الى هذا الطريق وغياب المراجعه المستمره والتجديد الدائم من علامات الفساد والعياذ بالله ولهذا مهما يعني انقطعت او توقفت او عرض, عرض حتى دون ان تنقطع او تتوقف او حتى لم يعرض انت بحاجة الى مدومة المراجعة وتجديد التوبة وتجديد الايمان وتجديد البحث والتفتيش في النفس فان هذه دقائق واثرار الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه يرضى من العبد أن يبذل وسعه وأن يجتهد وأن يحرص ويبالغ في التحرز والاجتهاد والمجاهدة ثم بعد ذلك هو سبحانه وتعالى يعني أهل للكرم والاحسان لكن إذا غاض هذا المسلك مسلك في المراجعة واتهام النفس ومعاودة السؤال لتجديد النية والقصد ومن ثم تجديد الإيمان ومن ثم تجديد التوبة عما قد يبدر ويفتش أو يلاحظ الإنسان أثناء التفتيش والبحث والمراجعة قد يلاحظ بعض الخلل فيصلحه أو يعالجه هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى وهذا مسلك الكبار ومسلك أهل السعادة والفوز والنجاة ومن نرجو أن نكون معهم إن شاء الله تعالى وأن نحشر في مسلاخهم، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة ثم أما بعد فنسال الله عز وجل أن يكون هذا الانقطاع لله عز وجل كما كان الوصل لله عز وجل وحال العبد هكذا في كل شأن من شؤونه يرجو ان يكون على الطريق وان لا يحيد ومن بركه الاجتماع ان الاجتماع على طاعه من الطاعات مما يحفز الهمم ومما يعين السالك في طريقه الى الله عز وجل ومما يوجد التؤسي يتأثى المتأخر بالمتقدم واللاحق بالسابق والمقصر بالمجتهد والضعيف بالقوي ولا يزال الناس ينفع بعضهم بعضا بهذا وهذا من بركة الاجتماع والإنسان وحده لا يعرض له مثل هذه الفوائد أبدا ولهذا ينبغي أن يكون يعني هذا الوقت الذي مضى قد كان لكل واحد منا شأن مع الله سبحانه وتعالى وحرص على السبق واستكمال ما هو بصدده من مرمه جهازه بعلم نافع أو عملا صالح أو باب عبادة أو تفكر أو غير ذلك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ولا يزال ينظر إلى من هو أسبق منه فيحرص على اللحاق به وأعظم السبق السبق بالقلب وليس السبق بمجرد المعلومات والمحفوظات وإنما هذه حافز وداعن أو ينبغي أن تكون كذلك وإلا فلا تتعنى فيحزن الإنسان أن يجد غيره سبقه إلى الله عز وجل بحسن الخلق ويعني بحسن السمت وإدمان العبادة وبكثرة التقرب وكسرة الذكر ونحو ذلك يحزن على نفسه ويحاول أن يسابق القوم وأن يجد له موضع قدم على الطريق كما قال بعض السلف إذا استطعت أن يسبقك إلى الله أحد ففعل ومن بركة الاحتكاك والمعاشرة والمخالطة والتأثير والتأثر خصوصا مع أهل الفضل والعلم أن هذا يحفز الهمم ويعطي الخبرات المناسبة ويكون سببا للتوفيق ولا بد ولهذا نحن نحرص أن يخالط بعضنا بعضا على خير ما ينبغي وعلى أحب ما يجب وهذه الحمد لله من النعم نحن نشكر الله عز وجل على هذه النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ومنها نعمة الاجتماع على الطعام هذه والله نعمة أن توفق إلى الاجتماع مع بعض إخوانك وخاصتك وأحبابك ولا شك أن مثل هذا الاجتماع لا يكون إلا بين الأحباب ولولا أحبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه وكتابه ويعني أرباب هذا الطريق وعلى رأسيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من السلف ما كانت هذه اللقاءات ولا الاجتماعات هذا شرف وأي شرف وهذه نعمة وأي نعمة ولا يمكن أن يوفق العبد إلى كمال شكرها أبدا بل مجرد استحضار هذه النعمة هو نعمة من الله سبحانه وتعالى فكيف يعني التوفيق إلى شكر هذه النعمة ويتأكد هذا المعنى إذا لحظت كثيرا من الناس بل عامة الناس مصروفا عن هذه النعمة أين أكثر العالم الآن نائم أكثر الناس الآن نائم وانت مستيقظ هذه نعمة ومن استيقظ فربما يجري وراء يعني مواصلة أو يلHAS وراء دنيا أو يعني يعبث بشيء من لهوها أو مجونها ونحو ذلك وانت الحمد لله في بيت من بيوت الله عز وجل حيث تقسم الأرزاق قائما تصلي أو تدعو أو تقرع القرآن أو تستمع إلى العلم أو تستحطر نية حسنة وعزيمة مباركة هذه والله نعم يعني لا يشكر يعني شيء منها فكيف بكمالها وتمامها لا يستشعر العبد إلا التقصير وأنه ما هو إلا عفوه وحلمه أو الهلاك والعطب لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله وأن يتم علينا نعمته وعافيته وستره ولا يحرمنا شرف القيام بعبوديته سبحانه وتعالى والانتفاع بهديه وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد فعودة إلى كتاب من هذه الكتب التي كنا نشتغل فيها وكنا نحرص أن نتمه قبل الانقطاع لكن قدر الله عز وجل أنه لم يتم لنجتهد إن شاء الله تعالى في إتمامه وربما يعني كعادتنا وأننا نبدأ بالأسهل والأيثر ونتدرج شيئا فشيئا، فإما عودنا الكتابين في كل يوم أو رجعنا إلى أحد الكتب حتى ننتهي منه، ثم نرجع بعد أن يعني تشحذ الهمم ويحدث التسخين نرجع إلى يعني الجد شيئا فشيئا، وأيضا للحاجة لهذا الكتاب أكثر من غيره، فإن هذا الكتاب يدل على الأدب وعلى المسلك وعلى السمت ويربي الشخصية وهذا أنفع من العلم المجرد ولهذا نركز أو نحرص أن نركز أو نظن أننا نركز على الأقل على هذه المسألة والمعول على التوفيق نحن بحاجة إلى هذه الأبواب خصوصا لأنها تضبط الشخصية لأن آفة الأمة <تصفيق> ليست في غياب العلم بقدر ما هي في غياب العمل والخلق والمسلك الذي كان عليه العلماء ومن هنا نحرص دائما على لا تخلو الكتب التي ندارسها من كتاب ولو كتاب واحد في تفصيل هذا الأمر وتكراره ويعني نرغي فيه ونثبت ونعيد فيه ونزيد وهذا لأجل ألا ننسى لأن هذه المسائل يعني تتبخر سريعا مسائل السلوك وهذا الكتاب المبارك الذي هو الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام أو حرمة أهل العلم لشيخنا الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى وهو فيما نعلم أهل لهذا المعنى علما وعملا والله تعالى حسيبه ولا نزكي على الله أحد هذا الكتاب الذي شامل ابوابا ثلاثة بابا عاما تقدم في حقوق المسلم وهذا فيه تلطف في التصنيف فكانه قال هذا العالم الذي يعني قد يسيئون إليه على الأقل له الحق العام في الاسلام والحقوق العامة تقتضي يعني عدم الغيبة والنميمة ونحو ذلك ثم فصل آخر في أدب الناقد ومن ثم ذكر أو باب آخر في أدب الناقد ومن ثم كان الباب الثاني في أهمية الأدب عموما فكأنه ذكر بابا في حق المنتقد عليه وبابا في حق الناقد وكلهما بابان المقصود بهما العموم ثم جاء الباب الثالث وهو المقصود أصانة من التصنيف وفيه اقترب من المعنى المراد بعد أن هيئ الأزهان بالبابين الأولين فذكر بابا ثالثا في حرمة العلماء بين أخلاق السلف وواقع الخلف وهذا الباب الذي انتهينا إليه وأظننا أخذنا منه الفصل الأول المتعلق ببعض هذه الصور وأظن أيضا الفصل الثاني خطر العلماء الطعن على العلماء وشؤم الحط من أقدارهم وانتهينا إلى الفصل الثالث أسباب ظاهرة التطاول على العلماء وهو يبحث في اخص الأسباب التي أدت إلى هذه الفوضى الخلقية والإسهال الكلامي الذي صار يتكلم فيه كل من هب ودب في أهل العلم والفضل من السلف والخلف وأظن أيضا أننا انتهينا من السبب الأول وهو تشيخ الصحيفة وافتقاد القدوة وحاصل هذا السبب أن كثيرا من هؤلاء ممن يعني يسيئون الكلام في أهل العلم ويطيلون ألسنتهم فيبدعون ويجرحون ويفسقون وربما يتحمقون فيكثرون سبب هذا هو أنهم لم يتلقوا العلم عن المشايخ وإنما اغتروا بكلام قرؤوا وتحليلات سمعوها أو صحائف نظروا فيها فتكونت عندهم علوم وفهوم بغير أدب وإلا لو تلقى هؤلاء عن المشايخ وجلسوا وتادبوا وزلوا العلم لراوا كيف كان اهل العلم يعني يتادبون في نقد بعضهم بعضا وكيف كانوا يتلطفون في يعني الاعتذار عمن بدر منه شيء ممن يعني صحت ديانته وظهر حسن قصده بخلاف يعني من عرف بانه مغموص بالبدع وداعي إليها ونحو ذلك هذا يتعلم بالتلقي ولا يتعلم بمجرد القراءة وهذه الآثة التي وقعت من كثير من أهل هذا الزمن اغتروا بعض العلوم والفهوم فأساءوا الأدى مع أهل العلم المتقدمين منهم والمتأخرين فحصلت هذه الفوضى ورأينا من يكفر أبا حنيفة ويبدع النووي ويبدع النووي ابن حجر ويعني يستدرك على العلماء الكبار ويسميهم بأسمائهم على وجه التنقص ويقول ابن عثامين طالب علم وكأنه هو العالم ويقول الألباني يعني هذا ما عنده في هذا كثير فهم وهو محدث وليس بفقيه ويقول ابن باز يعني فيه كذا وكذا ولا يسلم من لساني أحد ونحن نستحي لمثل هذا نقول له يعني أنت أطلقت اللسان في الناس كلهم ولم تنتبه إلى نفسك ترى يعني ماذا نظن فيك إذا كنت أنت تقول عن هؤلاء الكبار هذا الكلام ترى ما هي صورتك أمام الناس وهل أنت الذي جمعت بين الفقه والحديث وبين العلم والأدب وبين السلف والخلف وبين هذا يعني بإجماع العقلاء هذا ليس كذلك وإذن فهو أول يعني المساكين وأول من يحتاج إلى مصحة نفسية يدخل فيها لكي يعالج من هذا الخط والخلط عسى الله عز وجل أن يصلحه إن كان صادقا وكثير من هؤلاء يعني ربما يغيب عنهم الصدق يعرفوا هذا من يعني مسلكهم فهذه مسائل رائحتها تظهر وتنتشر وتزكم الأنوف نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن قال المصنف رحمه الله تعالى السبب الثاني يعني من أسباب هذا البلاء ومن أسباب ظاهرة التطاول على العلماء قال السبب الثاني استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم بحجة الدعوة استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم الشرعي بحجة الدعوة وهذه يعني مسألة ربما تعرض لها كثير من إخواننا وكثير من الملتزمين في بداية الطريق وهي مسألة أنه يرى يعني فساد الناس في العلم والعمل وحاجة الناس إلى الدعوة فيقول لابد أن ننشط في الدعوة وهذا كلام صحيح طيب أنت ما تعلمت يقول أهم شيء الواحد ينشط في الدعوة ويدرع إلى الله عز وجل فيوسع دائرة الدعوة ودائرة العطاء في الوقت الذي هو فيه سارغ فإذا اتسعت معه وجد نفسه مضطرا إلى أن يفتي وإن لم يكن يقصد الإفتاء ومضطرا إلى أن يتكلم باسم الإسلام وإن لم يكن يقصد وهذا يعني خطير جدا مع غياب العلم خصوصا إذا فتح له ويكون هذا على سبيل الاستدراج بعض الناس يتكلم تمشي معه المسألة كالخطباء أو كثير من الخطباء الذين يعني يستدرجون بأن الكلام يعني يكون له قبول فإذا صار له قبول اضطر أن يتماشى مع هذا التوسع فيزداد كلامه ويزداد جمهوره ويصبح مشهورا وربما خرج في الفضائيات وخرج في يعني القنوات فسحت له الصحف والمجلات وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يرجع لأن الباب مفتوح ويقول لنفسه الدعوة وهذه أمور يترطب عليها خير وهذه كلها يعني هذا كل كلام صحيح لكن مع غياب العلم والتأصيل ما الذي يحدث يحدث أن الرجل ينتفخ ويكبر أو يكبر وإذا كبر لم يعد يص... أن يسمع من أحد لأنه صار كبيرا ومن ثم قد يستدرج إلى قضايا كبار لا يحسنها ولا يتكلم فيها إلا العلماء الرسخون لكنه يرى نفسه أوسع مجالا من العلماء الرسخين العلماء الرسخون ليس لهم هذه الأبواب المفتوحة لهم وهذا من الاستدراج فيضطر اضطرارا لأن يتكلم في القضايا الكبار فيفتي بغير علم فيهلك فيه ويهلك وهذه المصيبة وأصل هذا الباب هو استعجاله وكان الذي عليه أن يتأخر وأن ينتظر وأن يعني يتعلم ويستاذن أهل العلم هل ترون مثلي يتكلم هل ترون مثلي يتصدر هل تنصحونني بأن أقبل مثل هذا البرنامج أو مثل هذه الصحيفة التي يعني تكاتبني أو مثل هذا الجمع الذي ينتظرني أم ترون أن أتوقف فإذا أصروا جميعا وقالوا لا تقدم ونحن يعني نعلو منك إن شاء الله الضوابط والديانة ونحن نسددك ونحن إذا رأينا فيك شيئا قلنا لك على توقف وصار بينه وبينهم يعني وبين أهل العلم الكبار صلة مستمرة كان هذا يعني أدعى للنزع لكن هذا لا يحدث غالبا من يكبر يكبر ولا يقف أحد أمامه وربما يعني خالف هو الكبار وصار كبيرا ومثل هذا يحتاج إلى تمثيل هذا ليس من الأدب أن نقول مثل فلان وفلان ولماذا نجرح الناس خذها هكذا عموما ويعني انتفع بها وأول ما تنتفع بها في خاصة نفسك بدل أن تقول نعم كان يتكلم على فلان وفلان وفلان وتجيب كل الفلالين وتنسى يعني أهم فلان في قضيتك وهو أنت وربما تكون أنت تفعل هذا وأنت لا تشعر لا يلزم أنت أن تقول أنا يعني لا أتكلم في الفضائيات ولا في في الصحف والمجلات لا هنا بالنسبة لك في فضائيات قد تجلس أنت بين عشرة وأنت لا تحسن يعني عشر معشار شارم يحسنه هذا الذي يعني فطنت إليه هذا بالنسبة لك فضائية من الفضائيات هو أعلى منك شأنه فلا ينبغي أن يخرج فضائيات وأنت شأنك أقل بحيث العشرة بالنسبة لك فضائيات فما مثلك ما ما ما تكلم أمام أمام عشرة وإنما يعني آخرك أن تكلم واحد وتأخذه وتروح لواحد سنة تسألوا مع بعض فإذا أنت بهذا نسيت أنك أيضا تتعرض للفضائيات وتتعرض للصحف والمجلات وتكتب فيها ببعض يعني المسالك <تصفيق> التي قد تسلك ومع الأسف عامة الإخواننا يفعلون هذا فتراه يعني يأتي أسر مسألة الطلاق يقول والله سئلت في كذا ولم تجيب هو يرى انه في غاية الورع لانه قال ما رضيتش هذا صحيح جزاك الله خيرا لكنه وقع في خطأ اخر ان عرضت نفسك لهذه المسؤوليه وقلت له ساسال لك ساسال لك هذه مصيبة وما لك انت تقول له يسالهم ساسال لك اذا انت جعلت نفسك مفتيا بالوكالة تاخذ الكلام وتنقله للمفتي وتاخذ الجواب من المفتي وتنقله للسائل وفي نهايه بقى انت برده اجبته وهذه لها يعني محذيرها ومشاكلها ومخاطرها ويعني هذه مغامرة خطيرة خصوصا في المسائل التي يصعب نقلها على التحقيق ويعني فيها مهاوي ومسالك تحتاج إلى سطنة الفقيه والذي يجاوب خصوصا في مسائل الطلاق والبيوع ويعني كثير من المشاكل الاجتماعية التي تصدى لها من لا يحسنها من الناس لا أقول لك أنصفت قلت أنا لا أسمع أصلا هذا الكلام مش أسمع وبعدين أقول لك لا أنا لا أسمع لا لا تكلبني فيه هذا أنا لست يعني بالصحيح هذا هذا مسألة الورع حتى يعني تحصل وتتعلم وحتى لا يشغلك هذا عما أنت بصدده قال المصنف حفظه الله تعالى يقول الدكتور ناصر العقل حفظه الله ومن الأخطاء التي ينبغي التنبيه عليها في مسألة الفقه فصل الدعوة عن العلم وهذه توجد في الشباب أكثر من غيرهم يقولون مثلا الدعوة شيء والفقه في الدين شيء آخر هذه بداية القضية فصل الدعوة عن العلم الدعوة شيء والفقه في الدين شيء آخر فلذلك نجد أن بعض الشباب يهتم بالدعوة عمليا ويبذل فيها جهده ووقته لكن تحصيله للفقه والعلم الشرعي قليل جدا مع أن العكس هو الصحيح ينبغي أن يتعلم وأن يتفقه وأن يأخذ العلوم الشرعية ثم يدعو ولا مانع أن يؤجل الدعوة سنة أو سنتين أو خمسا حتى يشتد دعوته ويكون عنده من العلم الشرعي ما يدعو به أما أن يبدأ بعض الشباب بالدعوة لله تعالى بمجرد العاطفة وعلم قليل ثم ينقطع عن العلم وعن المشايخ فهذه على المدى البعيد سيكون لها أثرها الخطير في الأمة سيخرج دعاة بلا علماء كما حصل في البلاد الإسلامية الأخرى هذا الكلام يعني في غاية ما يكون من الجود وهو يحكي ما ذكرناه آنفا من يعني البلاء الذي عم مجال الدعوة وأصل هذا البلاء قد يكون يعني بنية حسنة وهي يعني النظر في الفراغ وتغفير العلماء وغياب العلم وانكباب الناس على الشهوات والجهل ونحو ذلك تحدث غيره خصوصا من الملتزم في أول الطريق غير على الدين بد أن يغير ويدعو وهذا كلام محمود جدا والحمد لله لكن يعني على المدى البعيد أثره غير جيد وغير صحيح وغير صحي وفيه يعني من المخاطر ما ذكرنا يعني شيئاً منه وربما يعني كان أيضاً إدمانه يدل على عدم الصدق إذ لو كان صادقاً ما الذي يضره أن يبذل هذا الجهد نفسه أو بعضه في طلب العلم لكن يكون طلب العلم ثقيلا عليه ويخف عليه الدعوة وهذا يعني يدل على عدم الانضباط ولهذا ينصح كما ذكر أو كما نقل المصنف هنا يقول لا مانع أن تؤجل الدعوة سنة أو سنتين أو خمسة حتى يشتد عودك ما قولك في هذا الاقتراح أما كثير من إخواننا فيقول له وأنا أكله هو من الوقت إحنا نشتغل وما فيش تعارض جميل ما فيش تعارض اجتهد في السنين ثم لا يجتهد في طلب العلم وينتسخ في الدعوة على حساب العلم ومن ثم تحدث الفرقعة التي تحدث لكثير من الثمرات يعني المبتدئة وترى الرجل يعني في وقت وجهد لما لاحظ بعض الجهد الذي فعله في الدعوة مع غياب العلم صار يناطح العلماء من حوله ويستدرك عليهم ويعني لا يتسع صدره حتى لسماع نصح الناصح وربما يأتي واعترض يقول أنتم تفعلون كذا وكذا وأنتم مقصرون في كذا وكذا وينبغي أن تفعلوا كذا وماذا فعلت الدعوة وماذا قدمت الدعوة وينبغي على الدعوه كذا وكذا ويبدأ يعني كما لو كان مؤسسة وحده ومثل هذا مسكين الفقيه والخبير يعني يشفق عليه لماذا؟ لأنه يعرف نهاية هذه البالونة التي هي الآن في ساعة انتفاخها، ستنتفخ أكثر وأكثر، ثم إنها سيحدث لها الفرقع التي تجعلها لا شيء. وكم رأينا من هؤلاء وكم يعني عانينا منهم، وفي خلال سنة أو سنتين أين فلان الذي كان ينكر على كل الناس ويقول لا بد أن تدعو ولا بد أن تفعلوا والمستمرون فيهم كذا وكذا يقولون فلان. ربما يصل الأمر إلى أن يترك كل شيء حتى يترك الصلاة ويترك لأن البداية غلط وكان عليه أن يتعلم أولا ولا يستعجل قال المصنف ولقد صدق ونصح حافظه الله إذ أن تصدر هؤلاء للدعوة على جهل سيعرضهم حتما للكلام باسم الإسلام والإفتاء باسم شريعة والقول على الله تعالى بغير علم والاحتجاج بالمصلحة في غير موضعها ولك والله المصلحة تقتضي أن نحن نفعل كذا وكذا وكذا ويترخص وهو جاهل والذي يكون جاهلا لا يحسن تقدير المصلحة وتقديم الأهواء على الوحيين الشريفين <تصفيق> قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا وليس تسودوا تفقه قبل ان تسود يعني قبل ان تضطر الى السيادة بسبب سعه انتشارك وطول لسانك وكثره كلامك لانك صبرت وتفقهت ثم بعد هذا اضطررت الى ان تتصدر والتصدر نوع الانواع السيادة ولا بد لكن هذا انفع لك وللمسلمين لكن المبادرة باسباب يعني الصداره قبل الفقه هذه مغامرة غير محسوبة ولا محمودة العواقب نعوذ بالله منها ونستغفر الله أن نكون وقعنا في كثير من هذا صلى الله أعوذنا جنبنا وإياكم الزلل والخلل لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الشفعي رحمه الله إذا تصدر الحدث فاته علم كثير إذا تصدر الحدث والحدث ليس معناها يعني اللي عنده اتناشر سنة والحمد لله ما إحناش أحداث كلنا أحداث والله الحدث يعني الذي هو قليل العلم الحدث في كل شيء على حسب معناه رجل يعني نضاعته من العلم قليلة فهو حدث ولو كان في الخمسين من عمره وإلا يعني غالب ما يكون هذا في في مبتدئين وغالب ما يكون هذا في سن الشباب لأن الذي كبر او كادره يعني في سنه غالبا ما يكون زيادة السن فيها نضوج ومثله هذا لا تخاف عليه ليس عنده الاسباب التي عند الحدث الصغير في السن اذا اجتمعت حدسه السن ما حدسه العلم كانت هذه يعني كاجتماع النار مع يعني اسباب الحريق البنزين وغيره ولهذا قالوا إذا تصدر الحدث فاته علم كثير لأن الصدارة تمنع من كثير من العلم ومن ثم لن يواصل علمه لأنه صار له دروسه وله قومه وله ناسه الذين يشتغلون عليه بينما لو لم يكن متصدرا لصار عام وقته إلى الطلب وصار ينتقل من هذا الشيخ إلى هذا الشيخ ومن هذا الكتاب إلى هذا الكتاب ومن هذا المجلس للاستفادة إلى هذا المجلس للاستفادة فنضج وثبت ونبت وكان هذا أبرك لنفسه ولمن حوله ولالأمة كلها لكننا جميعا استعجلنا والله أعلم ماذا يراد بنا ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا يلزم تجديد التوبة والتفكير في هذه المسألة وأن تكون يعني من النوازل التي نزلت بك إذا بتليت بشيء من الصبر <تصفيق> وهذا من توسيد الامر الغير اهله ومن منازعه الامر اهله الاثنين من توسيد الامر الغير اهله هذا من تضييع الامانه ومن منازعه الامر اهله وهذا يعني من الخيانه ايضا فلان الإنسان ينازع الامر اهله لان هذا الذي تصدر كانه ينازع اهل العلم لانه قد يقول كلاما ويخالف بعض كلام اهل العلم الراسخين فيكون قد عارضهم من حيث يشر او لا يشر قال تعالى فاسألوا أهل الزكر إن كنتم لا تعلموا وهذا الحدث ليس من أهل الذكر وقد صار يسأل وكان ينبغي أن لا يسأل ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله إن شفاء العي السؤال هذا في الحديث المعروف الرجل الذي يعني أجنب وكان بين صحابه رضي الله عنه فلما أجنب وكانوا في سفر وبرد الصحراء معروف برد قاتل فقال لهم انه اجنب ومريض وقد شج في رأسه ماذا يفعل هل تجد له رخصه الرجل خائف ان يغتسل فقالوا ابدا ما هو الا ان تغتسل تغتسل فمات فلما قيل للنبي صلى الله قال قتلوه قتلهم الله الا سالوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال هم ما قتلوه في الحقيقة هم أفتوه لكن أفتوه بما قتلوه فرب فتوى قتلت فرفما قال أفتوه حتى مات وإنما قال قتلوه لأن فتواهم التي لم تصدر عن علم صحيح كانت سببا إلى قتله قال قتلوه قتلهم الله وهذا غاية ما يكون من التحذير وتشنيع هذه الفعل قتلوه قتلهم الله ثم قال أنا سألوا إذ لم يعلموا ماذا علي لو كان سأل أو قال لا أدري وتركه على الأقل يتحمل مسؤولية نفسه فإنما شفاء العي السؤال يعني شفاء الجهل السؤال فماذا عليك لو أنا قلت ما أدري لا أحسن هذا سأل ارجع إلى العلماء وقل لك طيب أرجع لمين؟ يستدرجك يقول يا أخي ما أدري ارجع للعلماء عندك طب عطيني تليفونه طب تعال معايا ليه هو يستدرجك حتى يعني يورطك كن يعني أحرص ما تكون على نفسك ما تقوله طيب وتعالى معي وتعالى نتصل بي وما ردش طب أقول لك ما هو في الأخر أقول لك أفتيك أنا وإنت عايز تفتيه لأن هي شهوة هي المسألة فيها أيضا لا بد أن تدافع هذه الشهوة في نفسك ولا تغتر بانني سمعت مثل هذا الكلام وانا امقل كلام العلماء فان هذا ايضا خطير فانك قد تكون سمعت كلام في غير هذا الباب وتصورت انه نفس الباب حصل عندك خلل وقد تسمع الكلام ولا تحسن نقله وتقول اذا نقلته كما سمعته وانت صادق في قصدك ونيتك لكن لست صادقا في تصوير الحقيقة كما تزعم فمثلك الورع هنا مطلوب وكلنا وانا يعني اول من ينع عليه في هذا، كلنا لا يحسن. وعن مالك رحمه الله قال أخبرني رجل دخل على ربيعه ابن أب على ربيعه ابن أبي عبد الرحمن، هو شيخ مالك رحمه الله، لكن من من الأدب، وإن كان مالك تلميذه، إلا أنه ما سمع سمعا هذا الخبر. هو لو قال دخل رجل على ربيعه، فصور أنه كان حاضرا، لفهمنا ذلك وهو من تلاميذه. لكنه يروي عنه هذا بواسطة قال أخبرني رجل دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي يعني الشيخ ربيعة فقال له ما يبكيك وارتاع لبكائه. فقال له أدخلت عليك مصيبة أو أدخلت عليك مصيبة فقال لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم ولا بعض من يفديها هنا أحق بالسجن من السراق كان الشيخ يبكي لا لأن مصيبة وقعت له وإنما يبكي على الإسلام يبكي على الإسلام في قرون الخير فكيف نبكي عليه نحن في القرون المتأخرة في الزمان الذي كان من تلاميذ ربيعة الإمام مالك ابن أنس إمام أهل المدينة رحمه الله الذي ما يعني صنف كتابه هذا المجلد الواحد اللطيف الا بعد ان توافق عليه عشرات من اهل المدينه وما جلس لي يعني يفتي الا بعد ان يعني امره بهذا عامه مشايخه من علماء المدينه الذين هم من طبقه التابعي في ذلك الوقت فمثل ربيعه في زمانه و في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعامة هؤلاء الذين يتحدث عنهم تلقوا عن الصحابة مباشرة ومع هذا يبكي ويقول مصيبة حصلت في الإسلام ما هي؟ قال استفت يا من لا علم له فلو تصورت هذا في زمانه لقلت والله حجب من الحجب أي حساسية هذه؟ يعني ثوب أبيض ظهرت فيه شعرة فظهرت فبكى منها الباكون لكن نحن سود الثوب فلا عليك أن يسكب عليه الزيت والقار والزفت وال... ما... ما يظهر شيء ولهذا ما أحد يبكي نعم، للسفتي من لا علم لها، وظهر في الإسلام أمر عظيم ولبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن أو بالسجن من السراق قال الإنسان الشاطبي رحمه الله السائل وانتبه لهذا الكلام قال السائل لا يصح أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه السائل لا يصح أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه لأنه إسناد أمر إلى غير أهله يعني إسناد السؤال إلى غير أهله ده بخطأ السائل نفسه وكأن السائل نفسه عليه يتأدب ويعرف كيف يسأل ومن يسأل السائل نفسه يحتاج يكون طالب علم حتى يميز والسائل لا يميز مصيد فإذا كان ينقض السائل فما ظنك بالمسؤول من أمثالنا السائل لا يصح أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه لأنه إصداد أمر إلى غير أهله والإجماع على عدم صحة مثل هذا بل لا يمكن في الواقع لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه أخبرني عما لا تدري أسقط الكلب على نفسك الذي يسألك كأنه يقول لك أخبرني عما لا تدري وهل ينفع هذا وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء يعني أخبرني أيها الجاهل بما أنا جاهل به ونحن في الهواء سواء ما يستقيم هذا نعم. ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء إذ لو قال له دلني في هذه المفاذة على الطريق إلى الموضع الفلاني يعني دخل الصحراء وجد رجل رجلا فقال دلني في هذه المفاذة يعني الصحراء التي لا يعرف فيها أحد شيئا على الطريق إلى الموضع الفلاني وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء لعد من زمرة المجاني قالوا انا هذا صحراء ما انت شايف كل الطرق زي بعضه كله ما لا يظهر شيء مجنون هذا الذي يسأل على هذا النحو قال فالطريق الشرعي اولى لانه هلاك اخروي وذلك هلاك دنيوي وخف يعني وماذا عليه لو افتى في الطريق وهلك ما هو هالك هالك الصحراء من كل الجوانب ما يرى شيئا فقال الله لا والله يمشي هكذا فهلك هذا هلاك دنيوي اخره أمر واسع قريب هو ميت ميت هو عجل موته لكنه ميت ميت لكن لو أنه تسبب في الهلاك الأخروي فأضله بفتوى من هاتيك الفتاوى هذه أشد وعسر لا حول ولا قوة إلا بالله لو أنك استحضرت مثل هذه المعاني وأنت تسأل لما أجاب أحد, أحد أحدا وكثير من أهل العلم وهذا هو الـ الـ الذي جعل الفتوى تدور حتى ترجع الى الاول بين العلماء وليس بين امثالين وهذا دل عليهم علماء لكن نحن لا تدور الفتوى ابدا لماذا؟ لأننا لسنا علماء فأول واحد يتلقظه يقول لك فرصة الحمد لله جاني سؤال مصطوط لكن العلماء العلماء لهم شأن اخر يقول ما ادري سلف ولا ندر يذهب الرجل المسكين صاحب الفتوى إلى فلان فيقول لو ما أدري سأل فلانا ولهيبة هؤلاء لا يتكلم معهم يذهب إلى فلانا. شوفوا كيف كانوا يتعبوا يذهب إلى الثالث، إلى الرابع إلى الخامس إلى السابع إلى التاسع فيقول له سأل فلانا والرجل من الزحمة نسى أنه كان راح يصال أول واحد وما ينتبه إلى بيرجع، فيسأل نفس السؤال يقول لهم أنت كنت عندي من أسبوع فيرجع إليه هذا والله الكلام ولا في الأحلام لكن هذه طريقة السلف ترى هل هذا الرجل يعني ما استفاد؟ والله استفاد لأن واقع لك مثل هذا وأحالك عالم إلى عالم إلى عالم والله لم تلأت علما وأدبا تقول يا سلام الأمر هكذا هذا شأن الدين وهذا شأن العلم والله هذا مثلك جيد والله لا أتعلمني لأنك فعلا تعلمت من خلال هذه الرحلة تعلمت الورع تعلمت الأدب وتعلمت الرحمة والرافه وكيف يرفق وكيف يعظم هؤلاء بعضهم بعضا وتعلمت أن العلم شريف ولا يتكلم فيه يعني أي أحد وتعلمت أنك تحتاج إلى أن تجتهد ولهذا كانوا يعني عامة أهل هذه الأزمنة كانوا علماء وبقيا يعني زماننا وبقيت في خلف كجلد الأجربي هنا الكلام ده نفس الكلام هو هذا كلام. يقول فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمتي لم يمكن بأن يقال هذا سنة المستحبة لأن حتى يكون هناك سنة مستحبة لابد أن يكون يظهر فيها قصر العبادة كذاب إلى, إلى, إلى, إلى مسجد قباء وكذلك التوفي البيت والدعاء عند الصفا والمر والدعاء عند رام الجامعة الأولى والثانية نعم؟ لكن في مثل هذه الأفعال التي تأثى فيها الصحابة رضي الله وطلع عنهم مما لماذا فيها قصد يعني التأثى يقولوا فإن هذا ده يعني كلام ده عام جدا فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة المستحبة بل غيات أن إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لكن لعلك تقصد أنه من أذكار الصباح والمساء وأن يقال عجداً معيناً فهذا أيضاً مما ثبت ضعفه لكن إذا قلت حسبي الله عموماً فالله تعالى أمر بها. قل حسبي الله عليه يتوكل المؤمنون فإذا أكملت حسبي الله ونعم الوكيل فهذا من قول للصحاف الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبون الله نعم الوقيت لكن مطلق وإذا قلت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فقد أمر الله بهذا نبيه فعلى لا بحث من هذا هذا استعمال للنصوص لكن المقصود أن لا تقوله في وقت معين وعدد معين إلا أن يكون ثابتا في السنة قال رحمه الله السبب السالف التعلم وتصدر الأحداث فترى أبتسيا صريعا الجهل أبتسيا ألف باء تاء ساء يعني واحد بالكاد يعرف ألف باء تاء ساء والعجيب أن في زماننا من لا يعرف ألف باء تاء ساء يعني هو يقول يعني يأتي يأتي عن أقل شيء يعني الآن كاسيم نفسه يقول سمع ألف باء ما يعرفهش يقول لك أكل باء معروف يسمع. يقول طب يصير سمع إنه هو ألف باء تاء وتأه وساه مش حلف ألف باء تاء سلة. وال ألف بهته ره زين وبعد الزين تصلب عرض. الحين نبي فاصل. هذا حتى ألف باء لا يعرفه. وإنما هو مصنف غلة عند واحد أبتسيا يعني ما يحصل إلا ألف باء. فكيف لو رأى من لا يحسن الألف باء ويخاف أن يعدده؟ كل هذا كان على تشكيل الأهل كله مثلا تشكيل الزمالك ماشي. لكن ألف باء دي يعني صعب. وكعاده الجهه يقول لك هم معلموناش علموناش هم الغلطانين غلطانين مش احنا فيجيب برضو المساله على التعليم واهل التعليم وعلى البلد والدوله والرئيس والحكومه المهم هو ما, ما, ما اخطا لا في حق نفسه ولا في حق الله ثم انه لو كان ابى تسيا فهذا ايضا لا يكفيه ترى ابى تسيا صريع الجهل متشبعا بما لم يعطى يعني يظهر سمته الفهامة والعلامة وليس كذلك ينصب نفسه مرجعا للفتيا ينصب نفسه مرجعا للفتيا هو هذا التعالم وتصدح الحدث ويتملكه العجب فيلمز أكابر العلماء ويفري أعراضهم ويسفه اقوالهم فيصد الناس عن سبيل ربهم بصدهم عن الأدلاء عليهم والعالم دليل للناس إلى الله عزوجل والعلماء أدلاء يعني من خلالهم يعرف طريق الحق سبحانه وتعالى فإذا يعني كان هذا الأباتسي يقول لو أبو حنيف هذا كفر كان يقول بخلق القرآن إن كنت ما تعرف يعرف والثوري يكفر خد بالك السلام على الوعاء علم. وهذا ابن الجوزة هذا جهم جلد وهذا النووي أشعاري هالك في الأشعاري وابن حجر هذا أعوذ بالله دا له في الفتح قامات هو والله ما قرأ الفتح والله ما قرأه وعامة هؤلاء ما قرأوا وربما إلى أن يموت لن يقرأه بس وكل ما قرأه أن هذا الرجل له خطأ في هذا الكتاب اللي هو ما قر ولا يستطيع يقرأه صعب جدا عين يقرأه ولكن يعني طيب إذا صادف رجل مبتدئا يحب الدين وأهل الدين وأهل العلم يريد أن يستقيم ويتعلم ويدخل في زمرة العلماء فأول ما فجعه لما ذهب المسجد ورأى يعني زالحية كسة وهيئه رسه وجدهم على هذا الحال وقال له هذا فلان جاهل وفلان كافل وفلان مرتدع وفلان لا يحسن وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان وبالمره باخد معاهم بتوع فد الاسلام وبتوع الاسكندريه وبتوع السعودية وكل الناس كل البطوع يعني صاروا طيب هذا الرجل المسكين يا ياخذ سبحان الله العظيم هذا هو الدين الذي كنت اسعى اليه ده هم جماعه قالوا لي انت لو رحت المسجد هتشوف ناس يعني زي الصحابة وهتتعلمه. طيب جزاك الله خير. أنا أصلاً جاي لك من عندي بتوع الكورة وبتوع الفن وبتوع ال. فلما جيت المسجد وجدت ان بتوع بتوع دول كلهم بتوع. يبقى خلاص بلاش بتوع. يبقى ماذا فعل ماذا جنى عليه وماذا أفاده وماذا استفاد هذا المسكين الأول إن كان صادقاً سوف يرزقه الله عز وجل الهم ويقول هذا كلام غلط. لا يمكن أن تكون الأمهات كلها هكذا ويعني يصطفيه الله عز وجل ويدله على يعني من يدله لكن إن لم يكن كذلك فيكون هذا المسكين يعني ضحية من أول يوم هذه الضربة القاضية مع أول يوم التزام في أول يوم يعني ضيعة ومع الأسف هذا يحدث كثيرا فيأتي الرجل أو الشاب الصغير والله ما أرايته أكثر مرة طالب في الإعدادية يقول لي ربو حنيفة كافر والله في الاعدادية ما دخل المرحلة السنوية ربو حنيفة كافر قلت من قال لك كده يقول بس أنا بسألك هو أبو حنيفة كافر هذا قلت له قال اقول والله واحد لا يحسنه من الذي جمع عليه أبو حنيفة رمز من رموز الدنيا وإن رغم يعني أنف هؤلاء طيب ماذا تقول له هذا ضحية من أعوذ بالله من أخوذ هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير هذا ابن مسعود يقول لمن يقول كبار التابعين في زمان كعالقامة وإبراهيم النخعي والأسود وتلميذ بن مسعود إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم فإذا كان العلم في صغاركم أسسها الصغير الكبير وهذا ظاهر ومعروف وقال معاوية رضي الله عنه إن أغرب ضلاله لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه فيعلمه الصبي والعبد والمرأة فيجادلون به أهل العلم يعني ينقل العلم الى من لا يحسنه فيجادلون به اهل العلم ما هو المسكين الذي قيل له ان سفيان الثوري يقول كذا في ابي حنيف هل هذا العلم الذي يناسب مرحلة هذا المبتدئ ابدا وانما كان عليه ان يقال له اذا يعني دخلت الحمام فاحسن الاستنجاء لان عذاب القبر يترتب على البول، لان هذا لا يحسن يستنجي لا يحسن يستنجي يقال له احسن الاستنجاء واحسن الوضوء لابد ان تغسل اعضاء الوضوء كامله وين للعقاب من النار واحسن الصلاة والصلاه شرطها كذا وكذا وكذا واعرف ربك سبحانه وتعالى تدرج معه في المعاني التي يحتاجه لكن اذا اول ما شطح نطح وقيل له فلان كذا وفلان كذا هو لا يعرف معنى مبتدع ولا معنى ولا هذا كثيرا ما يعني اضحك هؤلاء حتى اهون عليهم الخطا اقوله يقول لي والله هو وبالجوزي من الجهمية سابتسم له يعني حتى اخفف من من الصدمه عليه واقول له هل تعرف معنى الجهمية؟ يقول لا والله شي طيب اقول والله ولا الذي قال لك هذا مش انت فقط والله ولا ارجع الى الذي قال لك فلان من الجهمية ابن الجوزي وقل له دلني ما معنى الجهمية يا جماعه والله اللي قال له ما يعرف معنى الجهمية لأنه هو برضه سامع هو سمعها من من سمع ومعظم و معظم السنة هذا كلهم سمعين من بعض لأنها سهلة سهلة, سهلة جدا الواحد كلمتين يأخذهم و زي الأخ كده اخ في الام يحفظ بعض المصطلحات كيف حالك إن شاء الله ما هي سهلة كيف حالك إن شاء الله وكل حاجة حتى الحاجات اللي حصلت برضو إن شاء الله أكلت إن شاء الله ما انتفعش أكلت أنت ما انتكلت خلاص ربنا شاء فقلت الحمد لله بس هو خلاص جزاك الله خيرا يا خ ربنا ييسر إن شاء الله. بلي يعني بال بال بال, بال, بال حفظ له كم كلمة وكم مصطلح وريح جاي وربما دي كان آخر يعني هو أول وآخر ال فلا بس كان ده مع أمور يعني سهلة مقبولة لأنها كلام طيب وكلام لا يسخر منه لما يقول الحمد لله وإن شاء الله جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا هذا كلام جيد صحيح لكن إذا دخل في مع مسل هؤلاء بدل ما أقول إن شاء الله وجزاك الله خيرك سوف يجد بداء المرة فيقول الجهم والجلد وال ويبدأ لسانه يطول ويعني يحدث الله به عليم فالمقصود إذا تعلم القرآن الصبي الذي لا يحسن معناه والعبد الذي لم ينضبط ويتأدب والمرأة التي لم يكتمل أهليتها في العلم ونحو ذلك وصاروا يتشدقون بكلام لا يعرفونه هذا علم تعلمه من لا يحسنه فربما يفسد به أكثر مما يصلح وكان الأولى تأديب هؤلاء بما ينفعهم وما يصلحهم والتدرج معهم فيه على النحو الذي يليق قال أبو وهب المروزي سألت ابن المبارك ما الكبر قال أن تزدر الناس تزدري الناس تحتقر الناس فسألته عن العجب قال ان ترى ان عندك شيئا ليس عند غيرك لا اعلم في المصلين شيئا شرا من العجب لا اعلم في المصلين يقصد المسلمين لان المسلمين كلهم يصلوا من الحاجات اللي اتغيرت يعني الان في ناس مسلمين عند السلف هذا ليس يقول أعلم في المسلمين قال اعلم في المصلين يعني تأكيداً يعني مادام يصلي إذا مسلم لا أعلم في المصلين شيئاً شر من العجب والعجب أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك وأصحب هذه المسائل التي يعني نتكلم عنها ممن يعني يسئون الأدب مع أهل العلم يشهد هو على نفسه وتشهد الأرض عليه والسماء ويشهد كل من رآه أنه يرى أن عنده ما ليس عند غيره ولا زلت يقول مساكين هم هؤلاء سلفين تمسكين إذا هو الذي يعرف السلفية وهو الذي يعرف قدر سفيان وأيوب ومالك وأحمد هو حفظ خمس ست أسماء قيلت له وأن هؤلاء جميعا حتى الذين يعلمون السلفية كبار رجال العصر كالالباني وابن باز وابن عسون ما يعرفون السلفية هو الذي يعرف فأي عجب هذا؟ أي عجب إن هذا أن يرى الغمر المبتدئ الصغير الذي لا يحسن أن يعد أركان اللضوء ويرى أن عندهما ليس عند غيره ويقول هذا الألباني فيه كذا وابن باز فيه كذا وابن عشامين فيه كذا فضلا عن الطبقات الأعلى نسبا كلما اقتربت من الزمن الأول ولقد أصاب المأمون عندما قال متهكما بهذا الضرب من الطلبة يعني النوع من الطلبة يطلب احدوب الحديث ثلاثه ايام ثم يقول انا من اهل الحديث والله احنا مكسوفين ما بنسمع كلام. إحنا صلى الله عليه وسلم. يطلب احدوب بحيث ثلاثة ايام بالشرط يعني ثلاثه بالظبط شهور أنا من اهل الحديث اي اهل الحديث أنا حضرت حضرت زمان في الستينات فهمناه الحديث نعم أبدا وفي هؤلاء يقول أبو الحسن القالي رحمه الله لما تبدلت المجالس اوجها غير الذي عهدته من علمائها ورأيتها محفوفة بسوى الأولى كانوا غلاة صدورها وفنائها أنشدت بيتا سائرا متقدما والعين قد شرقت بجاري مائها أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها يقول يعني كل شيء تغير مما ذكرني هذا البيت القديم لما تبدلت المجالس أوجها غير الذي عهدته من علمائها يعني صار العلماء غير العلماء كان زمان سمعت كلمة عالم يعني تهتز الجدران وصار للزمان يقال على يعني أمثال من ترى من أهل العلم قال يعني ليس كذلك وإنما هذا من البلاء فهذا الرجل عاش حتى رأى ذلك في ظنه وإلا كان زمانه زمان علماء أيضا ورأيتها محفوفة بسوى الأولى كانوا ولاة صدورها وفنائها يعني رأيت فيها رأيتها محفوفة بغير الذين كانوا أصحاب الصدارة ويعني المجالس أنشدت بيتا سائرا متقدما يعني تذكرت هذا البيت القديم الذي هو من أشعار الجاهلية والعين قد شرقت بجاري مائها يعني شرق الرجل إذا غصة يعني أقف الماء في هذا يعني على سبيل المبالغة. أما الخيام فإنها كخيام مأر نساء الحي غير نسائه يعني الصورة واحدة. صورة المسجد مسجد مسجد كالمسجد ومجلس كالمجلس وناس كالناس. لكن ليس هذا هو العلم وليس هؤلاء طلبت العلم وليس هؤلاء العلماء. ويقول أيضا تصدر للتدريس كل مهوسي. بليد تسمى بالفقيه المدرسي يبدو انه را فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا منه ذالها كلاه وحتى سامها كل مفلس يقال هزلت على المبني المجهول وهناك بعض الافعال لا على المبني المعلوم هذا ما أذكره وراجع هذا الباب لقد هزلت حتى بدأ من هزالها ومن هذا أيضا يهرع ولا يقال يهرع نعم من سيراجعه حتى لا ننسى هذا واحد والثاني الثاني. نحتاج ثالثا من الخلف ها طيب هؤلاء ثلاثه اربعه يكفي إن شاء الله هل هي هزلت كما شكلت ام هزلت كما أظن <تصفيق> لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلها وحتى سابها كل مفلس وهذا البيت مشهور والناس يقولونه كثيرا إذا رجعته وضبطه حتى تحسن قوله بدلاً ما حتى لا تكون فيه لحانا والبيت معنا واضح لقد هزلت حتى بدا من هزاليها كلها يعني يقول يعني صارت هزيلة جدا حتى ظهر يعني ظهرت الكلية من خلفه وحتى سامها كل مفلسي طبعا المعنى واضح يعني يقول المسألة يعني وصلت إلى هذا الحد من التدني حتى صار يعني يدخل في هذا الشيء من لا يحسنه وهذا مثل يضرب في كل شيء في العلم وفي غيره كلما ترى شيئا يعني لا يناسب قائله تحتج عليه بهذا المثل السائر لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي وفي هذا المعنى أمثلة كثيرة للعرب وأيضا كما تسمع حينا من جدتك وهي تقول يعني حولية تعلم مه الرعية مثلا يعني الصغير لا يعلم الكبير ومثلك يعني قليل في هذا الشأن ولست أنت الذي يعني تتكلم فأبو الحسن قال رحمه الله يقول المسألة يعني وهذا الذي نقصده كلما قلنا صارت إسهال يعني صارت المسألة إسهالا يعني أي واحد يتكلم في العلم أي واحد يفتي وأي واحد يستدرك وأي واحد يناقش وأي واحد يعني ينعى على غيره وكثير من, من يفعلون هذا ينبغي أن يسكتوا ولو سكتوا لخفت القضية كما قال الغزالي رحمه الله لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف لكنهم لا يسكتون ولهذا كسر الخلاف لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسين يعني كل واحد فقير مفلس يعني تعرض لما هو مفلس فيه وهذا يعني عيب لا يليق طيب نكتفي بهذا السبب الثالث ونشتغل يعني يوم او يومين ثم نضبط ان شاء الله للمسألة وهنا الشيخ طرق إن شاء الله سيتم كتابه الذي بدأه سيأخذ أياما لكن ننتظر الايام التي يحددها هو ونحن نأخذ ما بقي إن شاء الله الحمد لله وبالعالمين وصلى الله وسلم يقول دورنا في إنكار المنكر على من يسبون ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم من الدنماركيين أهم شيء الأول نعرف هذه ونهتم لها ويعني نتفاعل معها وأول ما يكون من التفاعل أن ننكر هذا ونبرأ إذا الله عز وجل منه وما حدث عظيم تهتز له السماوات والأرض أن يعني يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكاريكاتيرات الصحفية في هذه البلاد الكافرة وأعظم منه يعني أن يروا هذا من حرية الكلمة وحرية الصحافة وأن المسلمين عليهم أن يتعلموا حريض الكلمة ووسع صدرهم ونحو ذلك يعني هذا كلام يدل على الكفر الذي عند القوم والقوم يعني ليس بعد الكفر زم ماذا تنتظر من أمسى هؤلاء هؤلاء قوم الكفار لا يعرفون دينا ولا يعني يعظمون شيئا ولو يعني أن هناك عاقلا في بلادهم لكتب وقال وسب الملك أو الملك التي عنده لو سب الملك نقاموا عليه وقالوا لا الحرية لها حدود فقال لهم مجمعون أنتم أيضا الحريات تسبون نبيا فسبون رمزا حتى لو كان للدين غيركم ماذا لو سببنا يعني نبيكم أو يعني رمزمكم في دينكم إذن لابد أن يكون أيضا للحريات حدود على كل حال هم يعني قاصدون للنكاء في الإسلام والمسلمين فلا أقل مما يعني فعلته بعض الدول على قلتها كالسعودية وهذا مسلب حسن من حكامها ومن علمائها سحب السفير وتفعيل القضية وتوعية الناس وحسن الناس على مقاطعة كل ما هو من هذه البلدة وهذا في الأيام القليلة الماضية يعني الحمد لله خسروا يعني بعض المليارات من المقاطعة وقالوا لو استن لو استمرت المقاطعة على ما هي إلا شهر ثمانية رأس مش عارف هيكون الخسارة كم مليار طبعا كم ده يوجع الكفار عبيد الدنيا فهو لذلك هم سيرجعون ان شاء الله بس متى يرجعون لو المسلمين يعني شدوا حيلهم وافتكر انهم مسلمين يعني السعودية عملت كده واظن الكويت يعني بدأت تعمل كده بعد السعودية الى الان فيش في المسلمين كلهم حد انتبه لأن رفع سلام سخر من طبعا كلهم عرفهم قطعت عام يعرفهم يبقى الجماعة المصريين عرفهم ده بقى أولى ان فيه سفراء وفي ومع هذا لسه م... لسه بيحسبوها يعني طب ما مفيش داعي من مشاكل مع الجماعه ونسكت ونحط راسنا في التراب وهتضل عمرها في التراب يعني اشمعنا هنطلعها دلوقتي لحد ما المسألة لكن لو ان المسلمين جميعا قالوا يعني لا ما يصحش مش بالدرجة دي ده كده يعني بتذبحونا ده ده هو في بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما فيش اسلام خالص لا يا جماعه ما يصحش والله حتى احنا شاربين العصير بتاعكم هذا اللي بيجي لنا ولا اللي اللي اللي الجبن اللي انتوا بتصدروه لنا في فقطعوا بعض ساعتها الجماعة يتأدبون دول لا يستحون مش لن يستحي والله يقول خلاص يا جماعه احنا غلطانين والله بتاعكم محترم واحنا اسفين جدا واحنا واد دماغكم بس اشتروا البضائع لان احنا نعبد المال يعني سيتعرض الههم لإلههم المعبود اللي لا يحتملونه فسيرجعون لكن هذا مع الاسف مع ان القضية واضحة وظاهره أكثر المسلمين أو كل كل المسلمين هو السعودية فقط التي يعني فعلت هذا وإمام الحرم خطب في المسألة والعلماء تكلموا فيها والبلد يعني تغلي هناك ولا تجد يعني رجلا عاميا إلا وهو عارف إن جماعة بتعدن مرك سب النبي صلى الله وده مش ممكن ووقت بتنقل بينهم من السلع طبعا هذه غير المقطع الثانية هذه مقطعة وما فيش خلاف ليه لأن متعارضة الأصل الدين ولأن جيء من ال... ال... الولي الأمر وينبغي أن يتكاتف المستوطن عليها فهذه منفعة ولا يمكن فيها خلاف هذه ليس فيها خلاف وهذا ليس فيها يعني وجه بل كلها مصلحة ولا إشكال فيها وهذا لا يتضرر بها ولو تضرر بها من تضرر من يبيعون أو يشتون فلا يرد هذا أبداً في مقابل يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نغضب إذا لم يكن هذا في بلادنا فلا أن يكون قريبا لو فرض ما حدث فدورنا يعني إنكار المنكر بقدر ما نستطيع ولو بالقلب وهذا الذي في يادنا الآن أن نبرأ إلى الله عز وجل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ونشعر بالغضب والحزن ويعني الشديد الألم وأن يتمنى أحدنا لو كان يستطيع أن يعني يكون قزاتاً في عيني يعني كل من هؤلاء الكلاب انتقاما لشرف مقام نبينا ﷺ لا لما تأخر ولجاد بنفسه يعني ابقاء ل يعني هذا الرمز الذي يبقى ان شاء الله تعالى مدام استماتوا الأرض هذا أقل ما يفعل ليتنا كنا نملك أن نفعل شيئا ان شاء الله بإذن الله على كل حال هذا هو الذي ينبغي إذا لم يتحرك المسؤولون فأنت تتحرك بقدر ما تستطيع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مكاناً فغيره بيده وهذا تعجز عنه لو صفة بلسانه كما تفعل الآن توعي إخوانك وتعرفهم المسألة في مبج و في حكمة وفي يعني ما هي قضية كلف 24 ساعة ولا حاجة لكن نود من الإشارة إليها في الطريقة المناسبة ومقتضى الحكمة فإلا يا يعني لا هذا ولا ذاك فلا اقل من انكار القلب والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ولا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم عليه